مصر مجاز مرسل لان يقصد اهل مصر فبدل ما يقول اهل مصر المكان اقامة اهل مصر واحنا عارفين في المجاز المرسل في علاقة اسمها المحلية زي دي كده ذكر المحل واراد من في هذا المحل